انتهينا من الحديث عن غزوة بني المصطلق وهي التي تسمى أيضا غزوة المريسيع والأحداث التي تتعلق بها الحادث التي تليها بعد ذلك مباشرة تقريبا هي غزوة من أكبر الغزوات المعروفة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي غزوة الخندق وتسمى أيضا غزوة الأحزاب كانت على الصحيح في شهر شوال أيضا من سنة خمس للهجرة على ما جزم به جمهور علماء السيرة وعلماء السنة ما هو سبب هذه الغزوة سببها أيها الاخوه أن نفر من زعماء اليهود من بني النظير الذين كان المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أخرجهم من المدينة إثر خيانة بدرت منهم بدون موجب نعم. نفر من يهود بن النضير خرجوا حتى قدموا مكة دخلوا مكة فدعوا قريشا إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزالوا بهم يهيجونهم ويستثيرونهم ويقولون معهم مطمئنين سنكون معكم حتى نستأصله يعني حتى نستأصل محمدا ومن معه وكانوا يؤكدون للمشركين قائلين إنما أنتم عليه خير من دين محمد صلى الله عليه وسلم طبعا اليهود يعلمون العكس وبيكذبون وفي حقهم نزل قول الله عز وجل الم ترى إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت يعني الأصنام ويقولون للذين كفروا عن الكافرين هؤلاء أهداً من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً فتم الاتفاق بينهم وبين قريش أهل مكة المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكتفي هذا النفر من يهود بني النظير بهذا الذي فعلوه فخرجوا حتى وصلوا إلى قبيلة غطفان وهي من أكبر القبائل العربية وكانوا مشركين في ذلك العهد فدعوهم إلى مثل ما دعوا إليه قريشا نعم ولم يزالوا حتى وافق زعماء قبيلة غطفان على هذا الذي جاء اليهود ليقنعوهم به ثم إنهم اتجهوا إلى قبيلة بني فزارة وقبيلة بني مره وقبائل أخرى ألبوهم جميعا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكدوا لهم أن هذه الحرب ستكون هي القاصمة وستكون هي القاضية على محمد ومن معه لذلك سميت أيضا بغزوة الأحزاب لأن سائر أحزاب الشرك تألبت واجتمعت على حرب رسول الله وكان الذين هيجوهم وأثاروهم لذلك اليهود بلغ المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الذي تم فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وجلس يشاورهم في الأمر كعادته صلى الله عليه وسلم فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر خندق من الجهة التي تلي المشركين أي التي سيأتي منها المشركون ومن لف لفهم وحفر الخندق كوسيلة من وسائل الدفاع في الحروب لم تكن معروفة في الجزيرة العربية ولكنها معروفة كانت عند غير العرب منهم الفرس فأشار سلمان الفارسي بحفر الخندق لأنها عادة كان قومه يلجأون إليها ويعتمدونها فأعجب المسلمون بهذا الرأي وأعجب المصطفى صلى الله عليه وسلم به فندب رسول الله المسلمين كلهم اللي موجودين في داخل المدينة إلى الخروج لحفر هذا الخندق يعني مقدار نصف دائرة من الجهة التي سيأتي منها المشركون وهب الجميع يحفرون الخندق وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عدد المسلمين الذين خرجوا استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغون تقريبا ثلاثة آلاف وكان عدد مجتمع من المشركين مشركي قريش وقبيلة غطفان وبني فزارة ومرا واليهود بني النضير حوالي عشرة آلاف تعالوا والآن نتأمل في بعض مشاهد حفر المسلمين للخندق والخندق يبلغ عرضه بحيث لا يستطيع الفارس أن يقفز من طرف منه إلى طرف ويبلغ عمقه بحيث لو وقع الفرس لا يستطيع أن ينهض من كبوته فتصوروا الجهد الذي بذله المسلمون ومقدار نصف دائرة نصف محيط المدينة المنورة. يروي البخاري من حديث البراء رضي الله عنه قال لما كان يوم الأحزاب بين يدي هذه الغزوة وخندق رسول الله يعني أمر بحفر الخندق رأيته ينقل التراب تراب الخندق حتى وارى عني التراب جلدة بطنه يقول البراء رأيت رسول الله وهو ينقل التراب أثناء حفر الخندق نعم وقد وارى التراب جسم المصطفى صلى الله عليه وسلم وروي أيضا عن أنس رضي الله عنه أن الأنصار والمهاجرين كلهم كانوا يسابقون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا العمل حفر الخندق وكانوا ينقلون يحفرون وينقلون التراب على متونهم ويرتجزون كعادتهم أثناء العمل من أجل أن يشجع بعضهم بعضا يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا ابدا يسمع المصطفى صلى الله عليه وسلم كلامهم هذا فيرد عليهم قائلا اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الانصار والمهاجره وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ان يقيم لسانه على بيت من الشعر لان الله قالوا ما علمناه الشعر وما ينبغي له نعم روى البخاري ايضا وهذا المشهد ينبغي ان نتملى منه وينبغي ان ناخذ مزيداً من صوره لنعلم فرق ما بيننا وبين ذلك الرعيل الأول يروي عن جابر البخاري في صحيحه يروي عن جابر رضي الله عنه قال كنا أو إن يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة صخرة شديدة عاتية لم نستطيع أن نحطمها فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرونه في أمرها نعم فقال أنا نازل سآتي. وانزل وأنزل لأرى هذه الصخرة فجاء ونزل فأخذ المعول من يد أحدهم وضرب به تلك الصخرة يقول جابر فعادت كثيبا اهيل وفي رواية أهيم يعني تحطم هذه الصخرة وأصبحت جذاذا مثل الزجاج عندما يتحطم ورأى جابر رسول الله وهو يفعل ذلك حجرا معصبا على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجوع مشغولون بالحفر لا وقت للذهاب إلى داخل المدينة للأكل فتأثر جابر لهذا المنظر واستأذن رسول الله ليذهب لبضع دقائق إلى البيت فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جابر فدخلت الدار وقلت لامرأتي رأيت بالنبي شيئا ما كان لي في ذلك صبر فهل عندك شيء طعام يعني قالت عندي شعير شيء من شعير وعناق يعني جديد صغير يقول جابر فذبحت العناق وطحنت الشعير وجعلنا اللحم في البرمة في القدر ثم جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد تهيأ قد انكسر يعني تهيأ لأن يخبز والبرمة بين الأثافي الأثافي الحجارة التي يوضع القدر فوقها وتوقد النار بين هذه الأثافي قد كان لحم أن ينضج فقلت لرسول الله يعني سرا همسا تعيم يا رسول الله لي فقم أنت ورجل أو رجلان نعم يدعوهم إلى الطعام فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم كم هو منوع الطعام يقول جابر فذكرت له الطعام فقالك إنه كثير طيب فقل لها أي لزوجتك لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى أهدي ثم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار جميعا يقول لهم يا معشر الأنصار والمهاجرين قوموا نعم وفي رواية يا أهل الخندق قوموا فان جابرا قد صنع لكم سورا فحي هلا بكم الى بيت جابر وليمه ثلاثه الاف يشتغلون في حفر الخندق وجابر سمع نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لما دخل على امراته قال لها ويحكي جاءك النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار وما معهم قالت المرأة المؤمنة العاقلة المدركة هل سألك كم طعامك قال نعم طيب وهل أخبرته قال نعم قالت فالله ورسوله أعلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد استاق معه اهل الخندق الانصار والمهاجرين وقال لهم ادخلوا ولا تضاغطوا يعني شيئا فشيئا فئه اثر فئه جلس رسول الله خلف البرمه وجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحمة والمرق وكلما أخذ شيئا من اللحم يخمر البرمه لا يدعها مفتوحه نعم واخذ يامر جابرا أن يقرب نعم هذا الخوان الى الفئة ثم إلى الفئة الثانية إلى الفئة الأخرى ثم إلى الفئة الأخرى نعم يقول جابر فلم يزل يكسر رسول الله الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقيه وبقي بقي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلف البرمة يقول لزوجة جابر كلوا هذا واهدوا إذا زادت فضله اهدوا الناس فإن الناس قد أصابتهم مجاعة في هذا اليوم يقول جابر فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوا وانصرفوا وإن برمتنا لتغطوا باللحم وإن عجيننا لا يخلص ولسوف نعود لنحلل هذه الظاهرة التي قد تبدو أنها غريبة على بعض لا هي ليست غريبة وسوف نعود لنبين وجه عدم الغرابة فيها مشهد آخر مختلف تعالوا وننظر إلى موقف المنافقين طبعا خرجهم والآخرون مع المسلمين للعمل الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد في الصحيح أن المنافقين تباطؤوا في الخروج تباطؤوا ثم إنهم خرجوا ولما خرجوا أخذوا يعني يحفرون مده بسيطة ساعة أو ساعتين ثم يأتي الواحد منهم إلى رسول الله فيوري بالضعيف من العمل ويزعم أن له عذرا يقتضيه الرجوع إلى داره فيتسللون لواذا الواحد إثر الآخر عائدين إلى دوره نعم. البعض بدون علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم والبعض منهم نعم كانوا يستأذنون لأعذار يختلقونها يقول أحدهم إن بيوتنا عورة مكشوفه يعني للمشركين وما هي بعورة كما يقول الله عز وجل إن يريدون إلا فرارا نعم. أما المسلمون الصادقون فكان الواحد منهم إذا عنت له حاجة يستاذن رسول الله يذهب يقضي حاجته وسرعان ما يعود إلى عمله الباري عز وجل انزل في محكم تبيانه وصفا للمسلمين الصادقين وللآخرين يقول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع مثل حفر الخندق لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم نعم إذن المنافقون كان لهم شأن والمسلمون الصادقون كان لهم شأن يؤيد صدقهم مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله في إسلامه المسألة الثالثة وهي عباره عن قمه الخيانه التي ظهرت من اليهود سلسله الخيانه بدات كما عرفنا بنو قريضه وابن النضير وبنو قينقاع نعم نعم لكن الواقع الفئه الاخيره التي بقيت هي بنو قريضه ويبدو انها اخرت خيانتها الى هذا اليوم ما الذي حصل خرج زعيم من زعماء يهود بني النضير اسمه حيي بن أخطب النضري تسلل حتى دخل المدينة سرا بدون علم المسلمين ووصل أو أوصل نفسه إلى كعب بن أسد القرازي زعيم بني قريظه في المدينة نعم فاغراه بنقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذ يستثيره لينقض العهد بينه وبين رسول الله وقال له فيما قال جئتك يا كعب بقريش على قادتها وسادتها حتى انزلتهم بمجتمع الاسيال من روما وجئتك بغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بالمكان الفلاني وقد عاهدوني وعاقدوني نعم على أن لا يبرحوا حتى يستأصلوا محمدا ومن معه فيقول له كعاب جئتني والله يا حيي بذل الدهر ويحك يا حيي دعني وما انا عليه فانا لم ار من محمد الا صدقا ووفاء ولكنه يعود فيستثيره ويحرك فيه كوامن الخيان اليهودي النائمه بين جوارحه نعم وظل يستثيره ويقنعه حتى اقتنع وعندئذ اعلن في قومه انه قد مزق كتاب العهد والعقد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعاً غاع الخبر وشاع داخل المدينة وبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يحفرون الخندق لم يتأكد المصطفى من الأمر أرسل أحد أصحابه وهو سعد بن معاذ ليتحقق من الخبر وأوصاه إذا رجع أن يلحن له بالقول وأن لا يصرح يعني إذا كان فعلا قد أعلن الخيانة نهاه عن التصريح حتى لا يفت ذلك في عضد المسلمين نعم وإن كان الأمر كذبا فليجهر فلما استطلع سعد الخبر ورأى أن الخبر صحيح عاد إلى رسول الله يقول يا رسول الله عضل والقاره يعني غدر كغضر عضل والقاره يوم بمرعونه يوم الرجيع وبمرعونه نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر ابشروا يا معشر المسلمين رسول الله ليس خائف على كل نحن لا نعلق الان هذا الموضوع كله سنعود اليه بالتعليق نعم والشرح والتحليل والآن إلى ما قال حال المسلمين بعد هذا الأمر عدو آتي من الخارج من مكة وهنا ومن هنا ومن نجد وعدو آخر ظهر من الداخل نعم طيب استغل المنافقون هذا الأمر الذي فوجئوا به وراحوا يستثيرون مزيدا من عوامل الخوف والرعب على في آذان المسلمين يقول أحد المنافقين مستخفا مستهزئا بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان محمد يعدنا أن نأكذ كنوز كسرى وقيصر وإن أحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط يعني أن يذهب ليقضي حاجة يقول هذا ليفت في عضو المسلمين لما وجد رسول الله أن المنافقين هم الآخرون بدأوا يلعبون هذا الدور رسول الله حكيم بحسب الظاهر استشارة في أمر لكنه يريد أن يجرب قوة المسلمين ورباط تجاشهم جمع بعض الأنصار والمهاجرين واستشارهم في أن يعقد صلحا مع قبيلة غطفان على أن يعطيهم بعض ثمار المدينة في سبيل أن يرجعوا ويخففوا من وطئة هذا البلاء على المسلمين إذن استشارهم في أن يعطي قبيلة غطفان بعض ثمار المدينة في سبيل أن يرحلوا ويتركوهم المستشارين الصحابي قالوا يا رسول الله هذا وحي أم شيء تصنعه لنا قال لا شيء أصنعه لكم قالوا لسنا بحاجة إلى ذلك غطفان ما كانت تستطيع أن تأكل شيئا من ثمار المدينة ونحن في ذل, ذل الكفر افينالون ذلك وقد اكرمنا الله بعزه الاسلام لسنا بحاجه الى ذلك استبشر المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم وتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا وقال وانتم ذاك اذن اذن ينبغي ان نبين هنا مساله دقيقه لم تقع بين رسول الله وبين قبيلة غطفان أي صلح وأي اتفاق على هذا أبدا وإنما كل الذي تم مراوضة بين رسول الله ومن وأصحابه وجاء المشركون وهم يهزجون ويفرحون ويتصورون أن اليوم هو اليوم الذي تدور فيه الدائرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه نظروا وإذا هم يفاجؤون بما لم يكونوا يتوقعون الخندق. نعم، وقالوا إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها ما كانوا يعرفونها. عسكروا أمام هذا الخندق يعني حول الخندق يحاصرون المسلمين. طيب كيف يمكن أن يتم كيف يمكن أن يلتحم القتال؟ لم يحدث قتال بين المسلمين وبين المشركين بسبب هذا الخندق سوى أنه في يوم من العصر إلى ما بعد المغرب نعم كان هنالك قتال بالنبال ما بين المشركين وما بين المسلمين والخندق بين الطرفين وحاول بعض المشركين أن يعني يروا مكانا ضيقا من الخندق فيقفز منه لمكن لم يتأت لهم ذلك قط إلى ما قال الأمر إذن أيها الاخوه قال الأمر إلى هزيمة المشركين هزيم المشركون بعدة عوامل عوامل مرئي وعوامل غير مرئي العوامل المرئية طبعا الباري عز وجل أمرنا أن نتخذ الأسباب قال أعد وأعدوا لهم عدة نعم وأعدوا لهم ما استطعتهم كان الخندق من هذه العدة التي أمر بها الله عز وجل من جملة الوسائل أيضا ما سنذكره بعد قليل أما الوسائل الغير المنظورة الغير المهيئة فرعب أدخله الله عز وجل في قلوب المشركين في جنح ليل مظلم شاء الله عز وجل أن تصفر فيها الرياح الشديدة العاتية وأن تقلب قدورهم وأن تطير خيامهم والجزيرة العربية لا عهد لها بمثل هذا هذه الرياح بهذا الشكل اطلاقا كف الله عز وجل المؤمنين القتال بهذه الطريقه نعم لكن هنالك وسيله عجيبه ايضا وسيله غير مرئيه قذف الله عز وجل في تلك الفتره في قلب رجل من اعتى المشركين الإيمان اسمه نعيم ابن مسعود جاء إلى رسول الله سرا يعلن إسلامه ويستأذنه في أن يفعل ما قد يأمره به فقال له رسول الله إنك شخص واحد ولكن خذل عنا ما استطع فألهمه الله الشيء التالي صلى الله, على محمد صلى, الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم تسرب الى داخل المدينه واوصل نفسه الى بني قريظه واتصل بكعب بن اسد القرظي مشرك جاء إليه فاستقبله ورحب به قال له أنت تعلم مدى إخلاصي لكم هؤلاء زعماء قريش الآن مخططون إذا رأوا الدائرة دارت عليهم سيفرون عائدين الطريق أمامهم مفتوح ولكن أنتم الذين ستقعون في الشباك ولسوف يستأصلكم محمد ولذلك ارى ان تفعلوا التالي ارسلوا الى حلفائكم خارج المدينه الذين يحاصرون المدينه ان يرسلوا منهم رهاء اليكم حتى لا يتركوكم ويولوا الادبار نعم فان فعلوا ذلك استطيع ان اضمن انهم سيدافعون عنكم قال والله هذا هو الرأي وشكره وعاد النعيم بن مسعود إلى قومه يقول لهم لقد دخلت إلى المدينة واتصلت بيهود بني قريظه وتوصلت إلى خبر خطير جدا هؤلاء متفقون سرا مع محمد صلى الله عليه وسلم أن يشتثوا شأفتكم ولقد علنت أن الخطة تقول نعم ينبغي أن يأخذوا منكم رهائن نعم بحجة أنكم أنتم ربما ستتركونهم وتولون الأدبار وهم سيقدمون هذه الرهائن إلى محمد حسب خطة مبيته وبعد قليل فعلا أرسل من قريضة إلى هؤلاء المشركين من قبيلة غطبان غيرهم يطلبون عدد من الرهائن لكي يكونوا عندهم حتى يكون ذلك ضمانا أن لا يتركوا اليهود وحدهم بين أيدي المسلمين فدخل من ذلك رعب شديد في قلوب المشركين لأنهم تصوروا أنهم أمام الخبر الحقيقي الذي جاءهم به النعيم بن مسعود ان هنالك حلفا بين بني قريطه وبين المسلمين والمساله عباره عن شبكه نعم سيقع فيها المشركون بكل قبائلهم ثلاثه عوامل شاء الله عز وجل كانت سببا في ان الله كفى المؤمنين القتال لكن انظروا الى هذه الصوره التي يرويها لنا مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمن رواه مسلم وغير مسلم وموجودة في ابن هشام وفي كل كتب السيرة قال حذيفة رضي الله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر برد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يخبر القوم ألا رجل يأتيني بخبر من القوم نعم أسأل الله أن يجعله معي يوم القيامة فسكتنا ولم يجيب أحدا الوقت ليل مظلم وصوت الريح صوت مرعب نعم ما في حدا تجرأ أن يقوم ويتبرى بأن يذهب عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا رجل يقوم فيأتيني بخبر من القوم أرجو الله أن يكون معي في الجنة لما لم يجد في المرة الثانية أحدا قال لحذيف قم يا حذيف فاذهب انت فلم أجد مدن يقول حذيف أن أقوم بعد أن دعاني باسمي قال اذهب فأتني بخبر القوم يعني قل لي ما هو حال القوم نعم ولا تذعرهم علي يعني لا ترعبهم فلما وليت من عندي جعلت كأنما أمشي في حمام في الطرف اللي فيه المسلمون الجو دافي ما فيه إشكال كأنما يمشي في حمام حتى أتيتهم نعم وصل إليه من خارج الخندق نعم مسافة طويلة نعم فرأيت أبا سفيان نعم يصلي ظهره بنار يعني بردان يتدفع بالنار فوضعت ساما في كبد القوس وهممت بان أقذفه به فتذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تذعرهم عليه ولو رميته لاصبته قريب منه دنيا ليل ومظلم ولا ترى إلا ضياء النيران نعم ثم يقول فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام فلما أتيته وأخبرته بخبر القوم وفرغت المسني رسول الله من فضل عباءه كانت عليه نعم كان يصلي فيها رسول الله قيام الليل يعني فلم أزل نائما حتى أصبحت يعني عطا العباءة تبعوا قالوا يلا نام فلما أصبحت أيقظني رسول الله وقال قم يا نومان اي قم يا كثير النوم نعم. وهناك تفصيل آخر رواه علماء السيرة زيادة على هذا يقول حذيفة فسمعت أبا سفيان يقول هذا موجود يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه الوقت مظلم كل واحد يعرف انه مين اللي جنبه نعم فأخذت يقول حذيفة بيد الرجل الذي كان إلى جانبي فقلت له من أنت؟ قبل ما هداك يسأله بدأ حذيفة يقول من أنت؟ فقال فلان ابن فلان ثم قال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام لقد هلك الكرع الأكل والخفر وأخلفتنا بن قريضة خانتنا بن قريضة وبلغنا عنهم الذي نكره ولقينا من شدة الريح ما ترون فارتحلوا فإني مرتحل نعم وهكذا عاد سيدنا حذيفة بن اليمان بهذا الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحه اليوم الثاني كان المشركون قد ولوا الادبار في سواد تلك الليلة لم تنم لرسول الله عين طوال الليل كان يصلي ويدعو ويلتجئ ويتضرع إلى الله عز وجل وعاد رسول الله وصحبه إلى المدينة المنورة في هذه الغزم أيها الاخوه فاتت النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر كانوا مشغولين برمي النبال قلت لكم الفترة التي وقع فيها القتال عدة ساعات ما بين العصر والمغرب عن طريق النبال وفاتت الصلاة أيضا بعض أصحاب رسول الله منهم سيدنا عمر نعم جاء سيدنا عمر يقول يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى غابت الشمس أو كادت الشمس أن تغيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها يعني انا ايضا ما صليتها فقمنا الى بطحان وعاء كبير فيه للماء فتوضا رسول الله للصلاه وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس يعني قضاء ثم صلى بعدها المغرب وزاد مسلم على هذا في صحيحه نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر عندما قال له ما صلى العصر قال شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلىها بين العشاءين في صحيح مسلم لا يوجد هذا الدعاء هذه هي خلاصة أحداث غزوة من أكبر وأخطر الغزوات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق سنعود إلى هذه الغزوة بالشرح والتحليل واستنباط المبادئ والعظات والأحكام في مثل هذا اليوم ان أحيان الله عز وجل والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام اللهم صل على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك ونسألك اللهم أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد يا رب العالمين يا رب اجعلنا جميعا في هذه الساعة المباركة في هذه الليلة الغراء من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء ذا الجلال والإكرام طهر اللهم قلوبنا من كل ما يشغلنا عنك طهر اللهم قلوبنا من سائر الآفات طهر اللهم قلوبنا من النفاق وطهر السنتنا من الكذب وطهر اللهم أعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا لا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك ولكننا نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك بإيماننا بوحدانيتك إلها واحدا لا شريك لك نتقرب اللهم إليك بحسن ظننا بك نتقرب إليك يا ربي بمن جعلته رحمة للعالمين نتقرب إليك بحبك لنبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تعطي الساعة كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام وأن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك يا رب ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين يا ربنا من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه إلى كل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم انا ننتظر نفحاتك القدسية ننتظر رحماتك يا ذا الجلال والإكرام تجل اللهم علينا تجلي رحمة تجلي مغفرة اصفح اللهم عنا صفحك الجميل لا تحاسبنا بشيء من ذنوبنا لا في دنيانا ولا في اخرتنا فإنك ربنا غني عن طاعاتنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا رب العالمين إلهي إن أغلقت باب كرمك دوننا إلى أين نذهب ليس لنا باب إلا بابك ليس لنا ملجأ إلا إليك يا رب العالمين، فيا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ارحم الراحمين. لا تغلق باب كرمك دوننا، يا من لا يغلق بابه دون أحد، يا من أبوابه مفتحه لعباده جميعا. نحن عبادك المؤمنون، وإن كنا عصاة شاردين عن أوامرك يا رب العالمين، لكننا نسأل. نسألك بإيماننا بك أن تغفر لنا زلاتنا وأن تصفح عنا نسألك بإيماننا بك أن تجمع أمر هذه الأمة على ما يرضيك نسألك بإيماننا بك وبتوحيدنا لك وبالتجائنا إليك أن تكف أيدي أعدائك وأعداء دينك عن المسلمين وبلادهم يا رب العالمين نسألك اللهم أن تهلكهم بددا وأن لا تبقي منهم أحدا نسألك اللهم أن تنزل عليهم من سمائك يا ذا الجلال والإكرام صاعقة من صواعق مقتك صاعقة من صواعق إهلاكك يا رب العالمين اللهم إنا ننتظر الفرج ففرج اللهم عن إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اشف اللهم بذلك صدور قوم مؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين